الرفحش على البركيد مو أياد بحكم الله من يقدر اسمو ينسى مو أياد بحكم الله من يقدر اسمو الله مطلق وقدر الدم ابراهيم البيوف ما تخلى روح العبى والعرب راياتك يا سقر وتعلا ما كل طلقه وقدر الدم ابراهيم البيوف ما تخلى وعن روح العزى والعرب بالهم مرفوع الراس تشهد يا كل الناس وبالهم مرفوع الراس تشهد يا كل الناس يا وطني الصامد رجال عهودك بالصون بقلوبهم والله اسمك خالد طانوا ابدا ما يهون استبشر يا وطني الصامد وبرجال عهودك بالصون يا